أخي عباس هل تتريه بما لا في الأسر أخي عباس هل تتريه بما لا في الأسر من الآلام مع الأيتام من الآلام مع الأخي عباس أخي عباس هل تدري بما لا قيت أخي عباس أخي عباس هل تدري بما لا من الآلام من الآلام مع الأيتام من الآلام مع الأيتام عباس هل تتفيك بما لا قيت في الأسر أخي عباس هل تتشيه بما لاحيت في الأسر من الآلام مع الأيتام من الآلام مع الأيتام أخي عباس أخي عباس هل أخي عباس أخي عباس من الآلام من الآلام مع العين طحيت عالقع وصيرت على النهار مطر تبع الدنيا يا حالي وبقيت عالجلوب ما يجرو يا اخو يا يومي يا طحيت عالقع وصلت على عين نغير ما اطرو تبع الديل يا عين اخو حالي وبقيت عين عقلب ما كفيلي على النغيرنا يا وخو يا على يا ريتي الموت يا خذني ولا شوف اليتامتن ولا شوف اليتامتن ونار القوم تستشري على القيمات والخدر وَنَارُ الْقَوْمِ تَسْتَشْرِي عَلَى الْخَيْمَاتِ تَهُ الْخِدْرِي وَقَلْبِي حَامُ مَعَ الْأَيْتَامُ وَقَلْبِي حَامُ مَعَ الْأَخِي عَبَّاسُ أَخِي عَبَّاسُ هَلْ تَدْرِي بما لقيت في الأسر أخي عباس هل تدري بما لقيت في الأسر من الآلام من الآلام مع الأيتام كلفة يا عباس وبذل دخلناها يراوينا يدهر أشكال براضي الكلفة شيفناها دخلنا الكلفة يا عباس وبالذل دخلناها يراوينا ازدهار اشكال براضي الكوب فشيفناها وبعد السفر الارض الشار على الحزة مشيناها ولا أعظم من الشامات وخرابة اللي سكنناها وخرابة اللي <تصفيق> سكنناها وبعد السفر الأرض الشعب على الهوز مشيناها ولا اعظام من الشام وخراب ليه سكننا خراب ليه <تصفيق> سكننا اخي نعديت في القصر لو عجل هبت صدري اخينا دايت في القصر لو عايش والهبت صدري لطمت الهيام مع اليتامى لطمت الهيام مع اليتامى ال... اخي عباس اخي عمان سنا بما لقيت بما لقيت في الاسر اخي عباس اخي بما لقيت بما لقيت في الاسر من الاعلى من الاعلى مع الاجا مع الأيتام من الاعلى uray diyna lil ro'taba o kar na't khali ma'in kum mana'zil kum ورعا الدينا الا رعا الطيب وكنا اتخالي عينكم من عزلكم فتحلاها لقينا في من عزلكم لقينا في من لقينا jail little way mahasenkom de ma'na ata'la imni durb wa'n fiya akhoya mahasenkom la تمنيت اطلع من الدور والفيل اخويا امكر والفيل اخويا امكر داركم صفري بدت في العين كالقفري اماتت داركم صفري بدت في عينك القفر فؤادي هام مع الايتايا فؤادي هام مع الايت اخوي عباس هل تدري اخوي عباس هل تدري بما لاقي أخي عباس أخي عباس هل تذرين لما لقيت من الآلام من الآلام مع وما جاء ف الى دمعة ولا جن بيت على الكرار اني ومن فاض ما بضع حراره بصي يشتري وما جاء ف الى دمعة ولا شين بينه عل الكره ان يوم ينفع اي مضعه ان يوم ينفع <تصفيق> كرم لي يا طير داني وعزيز قصائر الشام بعيد هيكون مصيري اضميت وجع ترى ما ليل يا طير ترجع لي وعزي علىيها الطالع قصائر الشام بعيد ضميت واجعى مصيري أكضم فذكر الطف بيسري عليه شاهد قبر فذكر الطف بيسري عليه شاهد قبره ايه مد مع مدى الايام مد الايام اخي عباس اخي عباس تدري و... ما عند عباسه في الاسر من الا من الا إلي دايم ولا تشين بيس علي الكار انا ومن فاضت ما بعضه حراره بصيري مع وما جاي إلي دايم معك ولا شين بيت ف... علي الكره اني ومين فا طمى بعضا اني ومين فا طمى بعضا كرم علي عليها ابطال qisay chesham obay haykon masir yak bme chway ja karay malay ya tayr dani o azizay alay ya ta مصيره تضم ايت وايجاع مصيره ليم توجاع فذكر الطف بي عليه شاهد قبره اي فذكر الطف بي عليه شاهد قبر مدى الأيام مدى الأيام مع الأيدام مدى الأيام مع الأيدام أخي عباس أخي عباس هل تدري بما لقيت في الأسر أخي عباس